Och vi har skapat människan och vi we vad han gör med sig själv. Och vi har skapat människan och vi vet vad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 Ma yalfuz min qoul illa ledihiratiyid, ojade sakrata al-maut bil-haq, ojade sakrata al-maut bil ma kunt minhuh tahid. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كل لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاء.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 ان ناع للخير معتذب مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوحيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي عمال ما نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد